نَغَالُ الْمَوْلَى وَنَمَنُّ النَّصِيرِ وَعْلَمُوا أَنَّمَا هَوَى لَن تُمِنْ مِنْ شَيْءٍ فَأَمَّا لِلَّهِ فِيهِ الْخُلْقُ وَلِلرَّسُولِ وَرِثُ الْقُرْبَانِ يَأْلِبُ الْقُرْبَانَ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا, وما أنزلنا على عبدنا يوم القرآن يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أن هم بالعدوة للدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسمع العليم إذ يريك الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولتنازعتم لَمَّا إِنَّهُ عَلِمَ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ إِذْ سَقَيْتُم فِي أَنْفُسِكُمْ قَلِيلًا وَلَكِنَّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ يَخْضُنُ اللَّهُ لِيُخْضِ وَهِتَهُ جَوْلُ الْأُمُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَثَبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَذْكُرُوهُ كَثِيرًا لَّن تُفْلِحُوا